السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب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 الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطل ذلك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 وَهَبَ لَهُ آلَ دَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ ربي حَتَّى تَوَارَتْ بالحجاب.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 سنا لزلفا وحسن ماء.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 هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج. اقتحموا معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فازده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار